الأصول التي اتفق عليها أهل الصنة ويرزم أن ينبه على أمور الأمر الأول هذه الأصول هي مجموعة تحت عناوين رئيسيه مثلا أصول أهل السنه أصول أهل والجماعة في الاعتقاد وفي الصفات وفي القدر وفي التعامل مع الحكام في الوعد والوعيد في كذا يعني هي أصول موجودة أو موضوعة تحت عدة موضوعات حاول المصنف وهذا هو التنبيه الثاني أن يشير إليها إثارة فلا نستطيع أن نقول أن الأصول التي ذكرها المصنف هنا هي كل أصول أو كل أصول أهل السنة والجماعة. إنما الأصل أن الدين كله يؤخذ من الكتاب والسنة بفهم السلف. فإذا ما خالفت فرق من الفرق وأحدثت مقالا بيّن أهل السنة والجماعة مقالتهم الصحيحة على ضوء الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فبالتالي تصير هذه مقالة لأهل السنة وما ضدها يكون مقالة لأهل البدع والاهواء طيب بدأ المصنف يحدثنا عن عقيدة عقيدتهم في, في صفات الله ولا شك ان لهم عقيدة في الربوبيه وعقيدة في الألوهية وفي في العبادة لكنهم لكنه تحدث عن صفات الله في الآث أكثر القضايا صعوبه في باب التوحيد واكثرها قد لا يستوعبها الانسان هو قضيه الصفات صفات الله تعالى فقال اهل السنه والجماعه عقيدتهم في صفات الله اثبات بلا تكييف وتنزيه بلا تعطيل هنا مساله صفات الله عز وجل الذاتيه وصفات الله عز وجل الفعلية صفات الله ذاتية هي الصفات التي تقوم بذاته ومن هذه الصفات يفعلها متى شاء يعني لا يفعلها دائما مثل النزول فإنه فإن النزول يعتبر من صفات الله الفعلية لأن الله لا ينزل إلا بسرد الأخير من الليل اما العلم لا يكون في جزء من الليل عالما وفي جزء غير عالم او في وقت عالم في وقت لا العلم صفه ذاتيه لله عز وجل والحياه كذلك والقدره والوجه هذه صفات ذاتيه لله سبحانه السمع البصر هذه صفات ذاتيه لله عز وجل وله صفات فعليه يفعلها متى شاء الاستواء على العرش من صفاته الفعليه هو اراد ان يستوي فاستوى اما صفاته الذاتيه طبعا المعتزله يؤولون جميع الصفات والاسعاره يثبتون صفات سبعه وأهل السنة يثبتون جميع الصفات ويعتبرون الاشاعره اكثر طناقبا من, من المعتزله لأنه يقال أصلاعنا الأشاعر يقولون هناك الصفات عقلية العقل يقبلها هناك الصفات لا يقبلها العقل لكن الرد عليهم كيف لا يقبلها العقل ويثبتها الله لنفسه أو يثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم فبالتالي منهج أهل السنة والجماعة هو المنهج الذي استلو من الاضطراب يعني مثلا الاشاعر قالوا له يا اخي لماذا تقولون انه لا يستوي على قال انه لو اثبتنا استواء لاثبتنا تشبيها نقول لو اثبتم لله سمعا لاثبتتم تشبيها لانك لانه يلزم ان يكون ربنا سميع لكن كما يسمع الانسان وكذا يقول لا نحن قلنا أنه سميع كما يليق بجلاله نقول وما الذي يمنعنا أن نقول يستوي كما يليق بجلاله يعني ما الذي يمنع وبالتالي يقول اهل سنته الحديث عن, عن صفاتي فرع فرع من الحديث عن الذات وماذا نعني بهذا الكلام طيب طالما أن لله ذات وهي تختلف عن ذات المخلوقين ولا يشبه شيء من المخلوقين فكذلك صفاته ستختلف عن صفاته آ المخلوقين إشكال أهل البدع أنهم آه ظنوا أن الاستراث في الظبي يعني الاستراث في المعنى قلنا إشكال أهل البدع أنهم ظنوا أن الاستراث في الظبي استراث في المعنى فيه. إذا سمعوا أن لله وجه يتبادل إلى ذهنهم وجه المخلوق اشترك الاسم في, في, في اللفظ وجه وجه لكن اختلف وجه الانسان خلقه الله عز فكيف يكون وجه الخالق كوجه المخلوق هذا باطل لا يكون كقولك يد الاسد ويد الانسان ويد الفيل ويد الارنب كلها ايد هل كلها واحد ليه اتفقوا في انها ايد لكنهم اختلفوا في هذه الصفات على اختلاف الزوات الفيل ليس كالاسد والاسد والفيل ليس كالانسان فكل له يد تليق به فيد الله يد فما قاله عن نفسه اثبتها لكنها يد أه أه تليق به قال ابن القيم وهذا من الطف ما قيل في الصفات في الصلاح المرسلة اول اليد بالقدره صحيح سأل مطح الأسائرة لما أولوا الأسائرة أولت اليد بشنه بالقدرة ناقشوا حشر بالقية فالإثباتكم القدرة لله يعني أن له يد حقيقية لماذا لم تأولوا اليد بالعلم لماذا لم تأولوا اليد بالعلم أو بالرحمة لماذا أولتموها بالقدرة؟ لأن القدرة محلها اليد إذن أثبتتم اليد يلزمكم أن تثبتوا اليد وبالتالي حتى عين الله عز وجل قالوا رحمته قال لماذا لم تقولوا يد الله قوته وقدرته لماذا قلتم أن أن أن أن أن أن أن أن أنها الرحمة فبالتالي أهل السنة يثبتون والاثبات يخرج الإنسان من التجديد بالمناسبة ليه؟ إذا ذكر الله لنفسه صفه وأنت اولتها يعني أنك لا تصدقه يا أخي أنت تريد يعني في نهاية الأمر يا إخوان الذين أولوا الصفات أرادوا التنزيق لكن السؤال البسيط هل تريدون أن تنزه الله أكثر من نفسه؟ من الذي قال الإمام أحمد لما ناقش المعتجلة قال ابتده المعتجلة هل لله يد؟ قال نعم كما هو قال عن نفسه قال يد بأصادع ومفاصل وبهفور قال هذا الذي قلتموه أنتم أما أنا فقلت كما قال هو عن نفسه قالوا أتقول أن الله سوى على عرفه قال ما قلت ولكنه قال عن نفسه هو قال أنا سويت المقصود منا أن ننزعه أن ننزعه ليس كمثله شيء مع الإثبات فلذلك منهج أهل السنة والجماعة الإثبات معه؟ معه؟ مع مع مع الترزيل طيب قال ابن القيم في الصواعق المرسله وهذا ايضا من الكلام اللطيف قال ان بعض الناس اذا ذكرت له لله صفه يتصور لهذه الصفه صوره في ذهنه ومخيلته ثم يبدا ينزه الله ليس عن قول الله ولا عن قول نبيه ولا عن مراد الله ولا عن مراد نبيه يريد أن ينزه الله عن صورة التي رسمها هو في نفسه لما تقول شخص يسمع الرحمن على العرش السوا يبدأ يتخيل بعد ذلك أنت المشبه إذن لذلك قال ابن القيم صروا من التشبيه فوقعوا فيه لانه شبه في نهمه ومخيلته يتصور يقول ينزل وجال ما استوى ما استوى كما تقوله انت وتعتقده انت باخيله فاسده وظنون واوهام لكنه استوى كما اراد هو لنفسه ونزل كما اراده نبيه صلى الله عليه وسلم على مراد نبيه لما قال ينزل ما الذي اراده اراد انه ينزل لذلك اهل السنه والجماعه مذهبهم هو أسلم المذاهب والقول بأن مذهب السلف اسلم ومذهب الخلف احكم وأعلم قال الشيخ ابن عثيمين هذه مقولة لا يقولها الا الاغبياء فكانه يجعل السلف بغير حكمه وبغير علم واي سلامه في مذهبهم وليس في مذهبهم حكمه ولا علم هذا غير صحيح بالمناسبة. مذهب السلف أسلم واحكم وأعلم وأقوى. مذهب السلف هو صحيح لأنه يثبتون لله الصفات. طيب التفويض وهذا ما ذكره المصنف لأن التفويض هو قال إثبات بلا تكليف إثبات الصفات. لا يعني التشبيه انا قلت اعتقد بقول الله تعالى الرحمن ارثى استوى بكل كيف استوى اقول لك استوى كما اراد هو لنفسه استوى الاستواء الذي يليق بجلاله الإثبات لا يعني التشبيه والتنزيه لا يعني افراغ الصفه من محتواها ومعناها لان بعض الناس في التنزيه يقع في التعطيل شفت قاصده وتنزيه شنو بلا, بلا تعطيل. التفويض عند أهل السنة موجود لكن التفويض في الكيف وليس في المعنى بمعنى من الناس من يجعل التفويض كيفا ومعنا هو معتقد أهل السنة في الصفات وهذا باطل قولهم تفويض في الكيف صحيح الكيف مفهوم والسؤال عنه بدع. تفويض في المعنى معناها ما ستفى هذا تعطيل لذلك قال شيخ الاسلام بن رحمه الله والتعطيل من شر أقوال أهل البدع لما يترتب على ذلك من ثلاثه محاذيه اولها تجذيب الله ويقول انا متفق بكذا تقول هو متفق وتكفير للرسول كأنه نزل عليه شيء من القرآن ولا يعلم معناه وجهله حتى جاء الأول يؤولونه لماذا لم يقل رحمته لماذا لم يقل السواد معنى السولى لماذا لم يقل السواد معنى الهيمنة والقدرة لماذا لم يقل هو هذا الكلام فجهله ثم ثالثا فيه فتح البادل الزنادقة التصويض سلم الطعق ومن ثوب طلع ولذلك نقول هنا نضيف إلى ما قال نقول والتصوير عند أهل سنة أها. أها في السيف وليس في المعنى لا يصورون المعنى يثبتون المعنى على حقيقته وإذا جاءوا في السيفية نفوا السيفية فقالوا الاستواء الذي يليق بجلاله فهذا من مذهب آه اهل السنه في الصفات الكيف لا يعلم الا برؤيه او, أو باثر اما بنظر واما باثر بمعنى كيف شخص يقول لي ربنا استوى بهذه الطريقه اقول هل رايتك يقول ما رايتك هل أخبرك هو قال لك أنا استويت بهذه الطريقه تقول لا نقول لك إذن الكيف مفوض لا نعلمه التفويض معناها الترف يعني يعني الكيف لا نتكلم عنه في مذهب دخل في مذهب اهل السنه أن أهل السنة مذهبهم التفويض في الصفات أي لا يتكلمون في الصفات والصفات منطقه محذورة لا يتكلمون عنها ويتركونها كيف تكون محذورة وقد تكلم الله عنها وجهة موجودة في القرآن ولماذا أنزلها الله عز وجل فمنهج أهل السنة والجماعة في الصفات إثباتها نعم أيوه يعني الصحابة كانوا يمرون على الرحمن على هذا السواء وما فسروا قالوا السنة لقد كانت تمر عليهم إذا تم فهموا عن الله مراده معناها الصحابة فهموا عن الله مراده النقطة المهمة أهل السنة يتعاملون مع المصطلحات الدخيله أو المستحدثة في الصفات بأنهم لا يقبلونها ولا يردونها انما يفتصلون فيها مثلا لو ان شخص قال ربنا لا ت... ليست له جهة كلمه جهة ما عرفها القران ولا السنه ولا السلف كلمه مستحدثه نقول له ماذا تقصد بالجهة إن ما نفي علوه هذا باطل مردود عليك وإن قصدت بالجهة أنه لا يحيطه شيء من مخلوقاته نوافقك على لفظ الجهة وكذلك سائل المصطلحات التي ظهرت الجوهر والعرض هذا الجوهر والعريض بدعمكم هما بمعرفه الهدى سببان من عاش في الدنيا ولم يعرف سوى وأقرب والايمان والإيمان هو عندكم؟ أم فاسق ام مسلم أم داني وعطلتم السبع السماوات العلا والعرش أخليتم من الرحمن هذه الشقاشق والزخارف والهوى والمذهب المستحبة الشيطان هذا ليس المذهب ياهل السنة فالإستفصال يهب ثم من قواعده الصفات الاثبات الإثبات المفصل والنفي المجمل يعني نثبتون الصفات. يفصر. يثبتون اليت. يثبتون الوش. يثبتون القدر يثبتون القوه يثبتون الرحمه كل هذه الصفات يثبتون النجول يثبتون الغضب الله يغضب يثبتون الضحك والله يضحك يثبتون كل صفه اثبتها هو نفسه او اثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم الاثبات مفصل كل هذه الصفات يقولون فيها نفيا في مجبلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الاثبات مفصل والنفي مجمل هل تعلم له السميع ليس كمثله شيء لم يكن له كفوا أحد طيب القط الثاني من أهل الوصول إلى السنة يقول عقيدته في القرآن أنه كلام الله غير مخلوق أنه كلام الله غير مخلوق طبعا يا إخوان تكلمنا عن الصفات الذاتية والفعالية صحيح صحيح عبد الله تكلمنا عن الصفات الذاتية والفعالية الكلام صفة ذاتية وصفة فعليه الكلام صفة ذاتية وصفة فعليه كيف باعتبار وجوده لا يتصور إلها لا يتكلم أصلاً، أها، وبالاعتبار عذوته يتكلم متعشا، يتكلم متعشا، القرآن كلامه على الحقيقة، والذي قال أن القرآن مخلوق، قد ابتدع قولاً سيئاً وبقوله أن القرآن مخلوق. ربنا يتكلم. طيب. يتكلم بصوت أو لا يتكلم بصوت عقيدة أهل السنة أن يتكلم نقول إذا قال الله عز وجل أن يتكلم بصوت خلاص يثبته كما أثبتنا بقية الصفات. يظهر الصوت يظهر الصوت من الصفات. كتائل الصفات. نثبتها ننزه واذا لو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ان ربه يتكلم وربنا يتكلم بصوت صار هذا بالنسبه لنا ملزما وقد ورد في الصحاح قال يتكلم ربنا بصوت صلاح يتكلم بصوت يتكلم بصوت كيف كيف أها ها الكيف مجهول اتبع قاعده لن تكون اعلم بالله من رسوله لو أن رسوله قال عن ربه كلاما هو صحيح تثبت أما الصفات التي يختلقها الناس هي ليست لله عز وجل هذه لا نثبتها يعني الأشط في الصفات أن تكون وردت إما في القرآن وإما في شنو في السنة طيب القرآن ليس مخلوقا والدليل على ذلك سبحان الله الإمام أبو أحمد لما ناقش المعتجله على ان القران القرآن كلام الله والدليل على انه ليس كلام الله يجوز ان تستعيذ به اعوذ بكلمات الله التامه والتامه لو ان القران مخلوقا كان هذا من باب الاستعاذه بالمخلوقين والاستعادة بالمخلوقين شرك اعوذ بكلمات الله ويجوز لك أن تحلف بكلام الله يجوز لك أن تحبث بكلام الله عز وجل، كما يجوز لك أن, تحب... أن تقسم برحمته وأن تقسم بعظمته وأن تقسم بجلاله أن تقسم بكلامه لأن الصفاء... ال ال ال ال ال الكلام من شروف من صفاته وسبحان الله من الدقة حديث القرآن والصوم يأتيان يوم القيامة يشفعان لصاحبهما يقول الصوم ما الحديث الحديد الخير؟ أي رب منعته طعامه أو منعته طعامه وشرابه ويقول القرآن ما في أي رب ويقول القرآن منعته النوم فشفعني فيه الصوم يقول يا رب هذا رب واحد والقرآن لا يقول يا رب ليه لأنه القرآن كلام الله طيب قوله منه بدأ واضح أظن منه بدأ واضح كيف واضح يعني هو الذي بدأ نزوله والذي انزله أنزله القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود إليه يعود لها معنيان المعنى الأول القرآن في آخر الزمان سيرفع فلا تقوم ساعة إلا على شرار الخلق يهرعون إلى المصاحف فإذا هي أوراق بيضاء ومن كان يحفظ سيد من القرآن سوريا كما جاء في الحديث سوريا على القرآن بليل فيصبح الناس لغير القرآن حتى الكعب ترفع فيبقى شرار الخلق يتهارجون فيها تهارج الحمر عليه تقوم الساعة فهنا القران منه بدا نزولا واليه يعود في اخر الزمان واليه يعود اي يوثب به اليه يعود صفه فالقران منه بدا انزالا واليه يعود صفه حيث هو الذي تكلم بالقرآن ولم يتكلم بالقرآن غيره القرآن كلامه هو سبحانه هذا معنى منه بدأ وإليه يعود ثم يقول ان السنة والجماعة يعتقدون أن الله عز وجل لا يراه أحد في الحياة الدنيا وهذا صحيح لا تدركه الأبطاء وهو يجرك و لا يراه في الدنيا ومن ذلك أن الدجال يقول أنا ربكم وأعلم أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت فدل على أن الحياة الدنيا لا يرى أحد ربه سبحانه وموسى عليه السلام قال أريني أنظر إليه قال, قال قال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فبالتالي قال له إنك لن تراني أخبر أن موسى عليه السابن يرى فبالتالي قالت عائشة بالحديث في مسلم من زعم أن محمد قد رأى ربه قد أعظم على الله الشرية وهذه مسألة دقيقة لم يختلف أهل السنة في انه لا يرى أحد ربه طبعا غلاف الصوفية أبو يهيد البرصان وابن سبعين وابن عربي كانوا يزعمون أنهم يحضرون الحضرة الإلهية في السماوات ويتكلمون مع الله حتى قال أبو يزيد البصامي جلست إلى الله سبحانه وتعالى أتكلم معه قال فقال لي أكشفك قلت له لو أنك تشفتني لأكشفنك قال فقال لي لا تكشف ولا اكشف وكان يقول لبعض الناس لئن تراني مره خير لك من ان ترى الله سبعين مره فالمهم يزعمون ان هنالك جلوس مع الله اعوذ بالله يعني كفر كفر بواسع هؤلاء الغلاه الخوفيه كانوا يقولون بهذا الكلام فاهل السنه لذلك جاءوا بهذه المقوله أنه لا يرى أحد ربه في الدنيا اختلفوا في رؤية النبي لربه ليلة المعراج فقط أما سائر البشر هم متفقون على أنه أحد لا يرى حتى الانبياء لا يرون الله أهم في الدنيا لم يروا الله أهم في الدنيا سيء مسألة شائفة رؤية الله في المنام رؤية الله في المنام قالوا سيدي أشر عن بعض السلف أنه كان يقول إني أرى الله في النوم ولكن يقال هذا في الدنيا قبل أن يموت فإذا لا يراه لكن الرؤيا هنا بمعنى يحين سلام السلف والدلوع على ذلك أن ابن عمر كان يطروه بالبيت فجاءه عبد الله بن الزبير يخطب إليه ابنته فقال له أتخطب إلي ابنتي وأنا أرائي ربي ورأي ربي ليس بمعنى أني أرى الله لكنه مندمج في يقين في غضور قلبي يستشعر عظمة الله يستشعر قربه من الله وليس معنى أنه يرى الله عز وجل، لأنه إذا قال قائل رأيت الله في المنام نقول له كيف لنا لأن الرؤيا في المنام بالأبصار بالمناسبة في بالأبصار يعني شخص مثلا مغمض عيني لكن داخل النمرأ أنا في ورأى جبل ورأى ماء ورأى سماوات ورأى نفسه في حديقة أدرك كل هذه بأبساله فإذا يدخل في ذلك لا تدركه الابصار أما هوئي النبي عليه الصلاة ربه الراجح أنه لم يره وإن كان ابن عباس أجر عنه أنه قال يره وقد جمع ابن عبد البر بين القولين بقوله راه بعين البصيره ولم يره بعين البصر ما كذب الفؤاد ما رأى وذلك أيضا إحساسه بأن الله قريب منه وليس أنه رأى الله سبحانه وتعالى فإنه فإن الله في الدنيا لا يرى وكذلك مجمعون على أنه ومتثقون على رؤية المؤمنين رؤفهم بالابصار في الآخرة بالابصار وقال بالابصار لماذا لأنه قال تعالى وجوه يومئذ ما درته إلى ربها اذا ردها شنو الناظره النظر اذا عديت القران بالى افاد البصر كلمه نظر اذا عديت القرآن القران ب ها بالى افاد شنو افاد البصر واذا كان النظر لم يرد لشيء افاد الانتظار انظرونا نقتبس من نوركم يعني انتظروا واذا عذي بمن قل اذا عذي بمن بمنف مثل ماذا ها هيا يا عبد الله ينظرون من فرقه هذا قد يفيد الإدراك وقد يفيد النظر أما إلى تفيد البصر فقط لذلك قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة قال سنو إلى ربها ناظرة ناظرة هنا بمعنى بالبصر سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا في فقال يا رسول الله أكلنا يرى ربه في الجلة قال أإذا نظرت إلى القمر أكلكم يرى قالوا نعم قال سترون ربكم عيانا طيب وقال أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت هذا صحيح على حقيقته والأمر كالآتي يا إخوان الأمر كالآتي اسمع هذا الكلام طبعا شوفوا يا إخوان إدخال العقل في هذا مزال قالوا اقل يعني الإمام كان يقول يعني في قال الرحمن على عرش هو أنه ما قالوا من الذي قال الرحمن على عرش الرحمن صحيح الرحمن والذي قال انه على عرشه قال يقولون الرحمن على عرش ويقولون ينزل أهل السنة والجماعة ما قالوا ينزل. الذي قال ينزل من هو إمام أهل السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي قال ينزل؟ طبعا. قال يقولون استوى ويقولون ينزل. فطرح عليهم سؤالا يعجزهم. قال إذا نزل يترك عرشه خاليا وقت النزول هذا. ايكون أي العرش خاليا فقام اليه الهمداني وكان حاضرا في المجلس وقيل انه لم يكن من العلماء قال له عندنا ينزل ولا يخلو العرش منه ان قلت لا يستطيع وصفته بالعجل وان قلت يستطيع وافقتنا فقال الجويني حيرني الهمداني حيرني الهمداني حيره قال إنما ينزل ولا يخلو العرش منه لأنه سأل هذا السؤال لاعتقاده أن الله ينزل نزول الأجرام وهذا ليس اعتقاد أهل السنة فبالتالي هو تخيل الأمر مصعب أو سل ينزل ويشرح لا فليس بهذه الكيفيه إذن هذه كيفيه ونحن أقصى من كيف ما لنا قطعنا الطمع عن إدراك عن إدراك الكيف في صفات الله عندنا ينزل ولا يخلو العرش, العرش منه إن قلت لا يستطيع وتفته بالعجز وإن قلت يستطيع فقد وافقتنا فأهد السنة يتكلمون عن عالم الغيب يقولون ما يحدث بعد الموت عذاب القبر ونعيف وهنا أقرر مسألة مهمه جدا قررها ابن القيم رحمه الله عذاب القبر عند أهل السنة يكون على الروح وايضا على البدن ذلك لأنه وردت الفاظ تقول ضمه القبر ضم حتى اختلجت أضلائه والأضلاء من خصائص البدن لا من خصائص الروح وكذلك فيأتيه ملتان فيقعدانه ويجلسانه وهذا من صفات البدن وكذلك انه يسمع قرع نعال اصحابه اذا ولوا عنه مدبرين فإن اهل السنه العذاب يقع على الروح والبدن لكن ابن القيم يذكر لنا لطيفه جميله يقول وعذاب القبر يقع على الروح والبدن معا والاصل في عالم البرزخ الروح والبدن لها تبع وقد تنفصل الروح عن البدن فتعذب لوحدها وقد تعاد الروح إلى البدن فيعذبان معا ولكن عودة الروح إلى البدن لا تكون كعودة الروح إلى البدن في الدنيا فإن علاقة الروح بالبدن في الآخرة في البرزخ تختلف عن علاقة الروح بالبدن في الدنيا بمعنى الشخص إذا في قبره ووهيد عليه التراب ترد عليه روحه ويُنسأل لكن لا يستطيع أن يقوم ترد اليه روحه لو انك تتشتا عن, عن قبره لما وجدته يتحرك وقد تكون الروح فيه لان علاقه الروح بالبدن في الدنيا هي علاقه حركة واضطراب وعلاقه الروح بالبدن في البرزخ علاقه سكون وهذا في على من ينكر عذاب القبر وعندنا كثر في هذا العصر اولا واعطيكم قاعده جميع المعتزله ينكرون عذاب القبر حتى المعتزله المعاصرين اليوم كل الاثائر يقرون بعذاب القبر الخوارج عندهم فيه اراء ومقولات في عذاب القبر يقرب الى انكاره وهكذا طيب بعد البرزخ القيامه والقيامة مراحلها التي يؤمن بها أهل السنة كالآتي أول سيف القيامة البعث والبعث يعني قيام الناس من قبورهم وقد كانت قبورهم مباشرة في أماكن مختلفة جمع الناس بعد القيام حشر حتى تفهم القيامة القيامة بعتم ثم حشر يبعث الناس بعد أن بعتوا فات القراثا يحشرون والحشر أولا يكون إلى بلاد الشمس ومنها تتبدل الأرض غير الأرض وإذا تبدلت الأرض غير الأرض وتغيرت المعالم والملامح الجبال نُسِفت وجُزلت الأرض زلزالها ودمت الشمس تحولوا إلى أرض أخرى غير هذه الأرض لأن هذه الأرض تسملت الأرض والجبال فجفكتا جفكة واحدة اتهت هذه الأرض خلاص فتبدل الأرض غير الأرض والثماوات وفي تلك, وفي تلك الارض يقفون موقفا عظيما والموقف العظيم وبعد الموقف العظيم تاتي الشفاعه الكبرى للنبي عليه الصلاه والسلام في عرفات القيامه وهم وقوف يبدا الحساب بتغير الصفوف وبوضع الميزان والميزان عند اهل السنه اختلفوا فيه هل هو ميزان واحد ام هو موازين كما جاءت الايه والصواب انه ميزان واحد والاقرب الذي كل أمة ميزانها والذي يوزن الأعمال والأعمال ان كانت عرضا وليس جوهرا يعني الأعمال ما في شيء كذا محسوس الأعمال لكنها تكون مكتوبه في صحائف فدل على أنها محسوسة وكذلك يوزن بعض الناس في الميزان فقوله عليه الصلاة والسلام يأتي السمين عند الله لا يزل جناح وإن ساق بن مسعود عند الله في الميزان من جبل احد فدل على أن الميزان للأعمال وللاعيان يعني حتى البصر يوزن بعضهم ولكن الأصل الثابت أن الأعمال توزن بعد الميزان الحوض وقال القرطبي والصواب عند أهل السنة أن الحوض قبل, قبل كل شيء لأنهم قاموا من قبورهم عطاشة فإذا شربوا لا يظمؤون بعد ذلك أبدا الموقف العظيم، كل هذا في الموقف العظيم، وبعضهم قال الحوض قبل الصراط، المهم بعد الحوض الصراط، وبعد الصراط القنطرة، وبعد القنطرة الجنة، أما كان من أهل النار، كل هذا أهل السنة والجماعة يؤمنون به، كيف؟ قال أهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر، بجميع درجاته، طيب القدر هذا. ظلت فيه طوائف وشرك القدرية مجوس الأمة قالوا أن الله لم يقدر وأن العبد إذا عمل العمل لم يكن ربك يعلم به حتى يعمل العمل ويقع العمل حتى بعد ذلك يعلمه الله وهذا كفر مبين قال ابن من اعتقد هذه العقيدة لا يصلى عليه ولا يعاد إذا مرد ولا يصلى خلفه هو من الكفار ما في ذلك شك إذا يستخدم نسي علمي وإن كان القدريه على درجات المعتدلة قدرية الخوارج قدرية الرافضه قدرية إيه ضاير سلط القدر كل هؤلاء يضالين غير الضلال الذي أفكر عنده لذلك يقول أبو الحسن الأسعار في مقالاته أن جميع الخوارج ينكرون رؤيه الله في القيامه كالمعتزله يعني الخوارج تاثروا بالمعتزله الى حد كبير وهي من المدارس العقلانيه القدر هدى الله اهل السنه لفهم القدر ولهم في القدر آه... قواعد سوف اذكرها القاعده الاولى في القدر عند اهل السنه قطع الطمع عن إدراك سر القدر قطع الطمع عن إدراك سر القدر بمعنى بمعنى إيه؟ لا يعلمون سر القدر مثلا خلق الله للجنة أهلها وللنار أهلها خلق الله السعداء والأشفاء سر القدر أن لا تقول بما فعل. ولذلك تأمل هذا الكلام اللطيف للإمام الصحاوي في عقيدته يقول وأصم القدر الله في خلقه لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل والتعمق والنظر في ذلك زريعة الخزلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان فالحجر كل الحجر من ذلك نظرا وفكرا ووسوة فإن الله تعالى طوى عن الخلق طوى إما القدر عن أنامه ونهاهم عن مورانه فقال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فمن قال لما فعل فقد رد علم الكتاب ومن رد علم الكتاب كان من الكافرين هذا مقطع القدر في العقيدة الصحوية هو اعتقاد أهل السنة هذا القلاطة قطع الطمع عن ادراك ايش سر شنو سر القدر ثانيا عقيده هذه السنه ان الله قدر وتقدير الله جل جلاله في علاه سبحانه لان الله قدر وتقدير الله عز وجل هو, هو خلق افعال العباد خلقا وايجادا والأفعال من العباد كسبا وفعلا وللعباد الكسب بقدرة ولذلك أهل السنة والجماعة يقولون أن العبد يفعل الفعل ويكسبه بنفسه كما دم على ذلك القرآن بما كنتم تكسبون وبما كسبت أيديكم فجعل للإنسان الكسب الأسعاري يقول للإنسان كسب بغير قدرة وهنا رد عليه أهل السنة بطريقة بسيطة جدا قالوا له هناك حركات يفعلها الإنسان بإرادته وحركات يفعلها الإنسان بغير إرادته لا يمكن أن يسوى بينهما وضربوا مثلا قالوا من قام من مكانه ومتى وأفتح الباب ورجع بقدرته وكسبه أما يوتع تحرّف لكن بغير قدرته وكسبه ولا يمكن أن يسوى بين المشي وبين الرعشه لأن شخص إذا قلت له سيما في يجي تتكلم معك ما تمشي يقنعك اما متى واما رجع اما لو قلت لو لا ترتعش يقول لك لا اريد ان ارتعش لكن ما زادت وبهذا المثال بالمناسبه الاشاعره جبريه خالفوا اهل السنه حتى في القدر الاشاعره جبريه بالتالي نقول النقطه الاولى الطمع والثانيه ان القدر نعم الكتب عند الأتعري كتب وهمي يعني حتى بعض الناس الأتعري قالوا من الغرائب الغول وكتب الأتعري هذه مقولة عند أهل العلم الغول وكتب الأتعري في غول في شيء اسمه غول وغريب أن يكون هناك كتب بدون قدره الأتعري يستبق مع السُنة أن الإنسان كتب لكنه اختلف مع اهل السنة يقول هو كثب بغير قدرة إذن هو في النهاية زابريلا وهل السنة يقولون قدر الله كل شيء لكن الإنسان فعل ذلك باختياره وبارادته ومشيئته ومشيئة الإنسان تحت مشيئة ربه وما تساءون إلا أن يساء الله ولكن الإنسان لما شاء ساء باختياره وبقدرته هو التي اعطاها الله إياها أشيء؟ الإنسان في صورة مختار هو حتى الاختيار يقول لك مسير أم مخير حتى هذه فيها نظرة بالمناسبه لأنه غير دقيقة من حيث الاعتقاد الدقيق ان نقول هل الإنسان مشيئه أو ليست له مشيئة والصواب أنه له مشيئه يعني هذا السؤال الآن شائع عندما تقول لك سؤال كثير يقول لك الإنسان بين التسيج والتخير هل الإنسان مسير أم مخير هذا السؤال يأتي طريقة مرفوض لأنه من حيث عقيدة لا نستطيع أن نحرر هذه القضايا وال... وال... والألوib ثم من قواعد السمة السنة والجماعة في المهمة في القدر أن القدر عندهم يحتج به في المصائب ولا يحتج به في المعائل يعني المصائب يقول قدر الله ما سأفعل ولكن لا يفعلون المحرمات ويقولون قدر الله ما سأفعل يحتج بالقدر في المصائب ولا يحتج به في المعائل هي عند ابن القيم في شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمه والتعليل ومن القواعد ايضا في ذات الكتاب الشر في مفعولات الله وليس في افعاله يعني خلق الله إبليس وإبليس شر لا نقول أن الله خلق شرا لان الله لما خلق إبليس خلقه لحكمه المرض شر خلقه الله واوجده الله لكن اوجده الله لخير كثير ذات المرض شر لكن خلق المرض لم يكن شرا فالشر في مفعولات الله وليس في أفعاله الخير بيديه والشر ليس ليس إليه ومن قواعد أهل السنة والجماعة في القدر وهذه ايضا من القواعد المهمة أن للقدر أربعة أركان العلم والكتابة والخلق والمشيئة لكن النقطة العميحة هنا خلق الله عز وجل القلم وأمر القلم أن يكتب. فقال فكتب الكلام كل ما هو ساعي وكل ما سيكون إلى يوم القيامة حتى قال ابن عباس والحديث أورده البخاري في خلق أفعال العباد فحسبت العشرين قال كل شيء بقدر حتى وضعك يدك على خدك حتى وضع يدك الآن أنا وضع يدي على خدي كتب الله قبل خلق السماوات والأرض أني في قطر وأنا من السودان في قاعد في المكان المعين في الساعة سوف فسأضع يدي على خدي كل شيء بقدر حتى وضعك يدك على خدك وضع يدك على خدك كل شيء بقدر لكن نقول العلم سابق للكتابة الكتابة قبل خلق السماوات والارض بخمسين ألف سنة أما العلم فازلي لأنه لم يزل عالما يعني قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كتب الله كل شيء. لكن كان يعلم كل شيء حتى قبل أن يخلق قبل أن يكتب قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. طيب نقص عند هذا الحد لكن نختم بالقاعدة الأخيرة في القدر لننتقل إلى موضوع أن الإيمان يزيد وينقص خلق الله قدر كل شيء لأسبابها. وذات الشديد الناس لا يحشدون بالقدر في دنياهم. يحشدون بالقدر في الدين. تقول لي أخي ليش ما تصلي؟ يقول لك الله ما حددك. لي. ليش ما تصوم؟ يقول لك الله ما حددك. لي. ليش تزني؟ يقول لك الله ما حددك كذا بالرغم من أن الله قدر أرجاءنا ونحن نسعى. هل سوف يأتيك رزق أحسن من الذي كتبه الله لك؟ انك في بيتك وسوف ياتيك الرزق زوجتك اذا لم تكن متزوجا سوف التي ستتزوج لها مكتوبه في النوع المحفوظ لكن انت تسعى وتختار وترث هذا الاختيار وتقبل هذا الاختيار ما وجدنا شخص جلس في بيته قال زوجتي التي كتبها الله لي في النوع المحفوظ سوف اجدها في يوم من الايام تحت السجن هل هذا يمكن؟ فإذ سمع أن الله قدر أنك تعلم أنه قدر لكن لأن القدر أجب عنه كان لك اختيارك وكان لك كذبك وكان لك قدرتك وكان لك سعيك وكذلك إذا كتب الله أهل الجنة وأهل النار ففيما العمل اعملوا فإن كل ميسر لما خلق له من الرصائف أن الإمام اللا لكاء وهو الإمام أبو القاسم. كتبت الله ابن حسن المنصور ألا في أصبح أصول اعتقادها للسلمة والجماعة قال جاء رجل إلى تيخ المعتزلة عمر بن عبيد هو رجل من الأعراض والبادية شكرته سليمة جاء وجده مع طلابه قال يا شيخ سرقت ناقتي أدعو الله لي أن يردها قال فقال عمر بن عبيد رفع يده اللهم إن هذا الأعراض لم تك أن تسرق ناقته فترقت اللهم فرد عليه ناقته فقال له الاعرابي لا حاجه لي في دعائك قال كيف قال اخشى ان يشاء ردها فلا يستطيع اذا كان ولم يشاء وسرقت رغم مشيئته فقد يشاء ردها لي ولا يستطيع بعد ذلك ايضا لا حدث لي مثلك عن أو في دعائك فلا مسلكوا الضالين في باب القدر Bارك الله فيكم alaikum عليكم ورحمه الله وبركاته